Zijn we ernaar? Ben ik wel alleen binnen? Moet je بسم الله الله من داره من يوم محمد عن صلى الله عليه وآله آلده صاحبه السلام والسلام في الله وشالوا نور ومحكفاتوها كل محجبه باللباس كل لبسه غلاله وكل غلاله اا انت هنا يا ماذا؟ ده ما؟ يا رب تقديري يا رب تقديري هنا ها لا تحتاج توقفنا في التازو طيب قال المصنف رحمه الله تعالى والاعراب هو تغير او تغيير اواخر الكلم اختيار العوامل الداخله عليه لفظا او تقديرا هكذا طيب شرحنا تغيير طيب يعني قلنا ان حركات الاعراب قد تظهر في الاخير وقد لا تظهر ان ظهرت كان لعراه ما ظاهرة وان لم تظهر كان لعراه مقدرا هو تغيير اواخر الكلمه تغيير بمعنى التبديل اواخر الكلمه المقصود به اواخر الكلمه ماذا الحركه ليس الحركه, الحركة. وانما المقصود الحركه وقوله أواخر الكريم يعني ليس أوائله أو وسطه يعني التغيير في أول حرب أو وسطه أو في وسطه هذا من باب الصد هذا من باب أنه لما تكون فيلسون فتجمعه على فلوس أو لو تغير أو لا فيلس فلوس تسرع ضم أو فيلسون تصغيره فليح تغير في وسطه لا لا زلنا ياء التغير لا علاقه من بالنحو هذا علاقه بماذا بالصرف وكثير من العلم يقولون ان الصرف اولى في التقديم من ماذا من النحو لأن الصرف يتكلم على بنيه الكلمه وما يقع لها من التغير في وسطها او بدايتها والنحو موضوعه الكلام عليه في تغير أواخر الكلم تغير أواخر الكلم المقصود ليس الأول ولا الوسط وإنما الاواخر تغير في الأوافر أي الحركات الكلم قلنا يعني يقصد بمعنى الكلام يوصف بمعنى آخر باختلاف العوامل الداخلة عليه العوامل هذه يعني هي التي تؤثر في الكلمة تؤثر فيها الإعراب العوامل هو جمع ماذا جمع عامل وهو الذي يحدث الاعراض في الكلمة العامل هو سبب يحدث الإعراب في الكلمة يكتب الرفعة أو النصب أو الخفضة أو الجسم فهمتم فهمتم لما أقول جاء زيد هذا جاء يبين لنا من فعل الفعل صح لكن لما أقول رأيت زيدا رأيت رأى يدل على من قام بهذا الفعل هو الرؤية ويقتضي لنا من وقع عليه الفعل وهو زيد فيقتضي هنا النصب رفع المفعولية رايت التاء والنصب رفع المفعوليه رايت التاء والنصب على المفعوليه هو زيد واضح هو زيد منصوب لما تكون مراته بزيد الباء عمل الفرص خلينا نعبر باللغة على عبارة المؤلفين. عمل ماذا؟ يعملون خفضة. واضح؟ هل العوامل بسببها كان ماذا؟ الجرأة. مفهوم؟ يختلا العوامل الجاهلة عليه. يعني فيه عوامل تقتضي الرفع وعوامل تقتضي النصب وعوامل تقتضي ماذا؟ الجرأة. هذه ستأتي إن شاء الله. تعرف. إيش كلام عن الدخيلة عليه رفضا أو تقديرا ما من رفض يعني ظاهر وينطق أو مقدر لا يظهر ويقدر لأنه منع من ظهوره مانع منع منه هذا مانع, مانع. واضح الحين واضح الآخر ولاخر ولاخر من ما, ما متوجهوش في واحد متوجه بشيء ما نعم جاء زيد رأيت زيدا وراث بزمارت زيدين ها التغيير في الدال حركة الدال غاية ولا لا ضم فتحة كسر صح تنطخ ولا ما تنطق زيد. جاء الفتى رأيت الفتى ملث بخشاء توجد ضمة فتحة كسر تستطيع تنطقها؟ أو جاء القاضي رعيت القاضية مرت بالقاضي جاء القاضي ثقيلة ولا لا؟ لن نذكره مرت بالقاضي ثقيلة, ما أذكره ثقيلة لا أذكره لا تنتقى للثقر أيضا جاء أخي ورايت أخي ومرت بأخي فين الضمه فبحانك غير موجوده موجودة واضح إذا كذا آخر الكلمة ا هو الذي يسمى الاسم المقصود او الكائن المعطي اذا كان بالمقصود يعني لما يقال جاء الزكاه ويخشى الشاهم من ربك ها جاء الفتاة هنا برضو لكن انا الفتاة انت عارف وكذلك لو قلت رأيك فتا وئيت الفتا صارت بالفتا هل ها لا تستطيع تنطق نظرك مرفوع على الظاء الضمه المقدره على الالف منع من ظهورها الثقل منصوب على الظاء على المقدره على الالف منع من نفس الشيء هنا يخشى في المضايا المطايا الضمّة منع من الضرورية التعبن وهذا لن يخشى منصبها للمسلمة الفتحة نقدّر العيز من الغوليا التعبن واضح؟ نفو؟ نعم نفو؟ ان الجن يحيطون به في كل دعاء يكون في الاسم المقصود أو ما اسم المقصود الذي اخره ايوه الاجي هذا اما يكتب يكتب وإما واما يكتب ايضا طويلة واضح الفاء العصر صح مثل نكتب هذا ولا نكتب هذا إذا كان اصله هي اصله هو و اصله كيف تعرف في الاسماء تجمع او تثني وفي في الافعال تضيف الى الفتا الفتى فتيه و والعصا عصي وعصوان وعصي و الياء هذه جاءت إلى جا صفي و اصغر لكن عصوان من فنها يخشى يقول خشيت لكن دعا دعوت دعا وضح تكون لا وفاء المرسل <تصفيق> الذي ناشره حرف الا علم و لا يخشى يرضى يدعو يرمي ها واضح؟ طيب اكتب الاسم المقصود تقدر عليه حركة الرفع والنصب والجر للتعذى حركه الرفع والنصب والخفض للتعذر تقول جاء الفتى الأعمى وأعرضت عني الردع كل أعيش المقصوب ها ان رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس ولكن منور هدى للناس وطيب واضح حاله تفوق طيب الفعل المعتد بالالف تقدر عليه ضمه الرفع وفتحة النصب واضح ويحذف عند الجزم يعني يحذف الالف ويحذف الالف عند الجزم الفعل المعتل بالواو ثم قصدي الرفع وفتحة النصب ويحذف الألف عند الجزم. مفرش. ها؟ مفرش. كيف عند الجزم ونصب؟ لن يخشى مفرش. لا ما النصب تضع الحركة مقدارة. الفعل المعتل بالواو تقدر عليه ضمه الرفع. وتظهر فتحة النصب ويحذف الواو عند الجزم وتظهر فتحة النصب ويحذف الواو عند الجزم وهذا. الفعل المعتلب تقدر عليه ضغمة الرفع وتظهر فتحة النصب وتحذف ياؤه عند الجزم واضح اكتب الامثله الامثله ها لمن هواه الامثله مع الالي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة فالكتمة الحديث عند مسلم حديث به هريره يجب به غيره لكم تأبدوا وليك شكوا شيئا وان جاءت ضمن بني ولا اولا اخوكم فيا كلامك في الاوكله فتفرد بعض هذا يرضى مرفوع فيتوفي الضمه مقدمه الالف من علم ظهورها تحتها مثال النص قوله تعالى ولن ترضى انت اليهود ولن صراحه تتبع منك لن ترضى و... هذا مع النصب لن ترضى الفتحة مقدة على الأعيفة ومع الجزم صوّه صلى الله عليه وسلم. فكتب الله صغار عني أي كان هذا. لم أرى من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداك. لفظه بداية ما نكت لم أرى أو. لم أرى ناقصاتي ناقصاتي عقل ودي أذهب لنبقى رجل حازم من إحدىكم هذا من أدلة النقصان الإيمان أدلة أن الإيمان ينقص وإزالي الحديث روى مسلم نعم نقص الحديث ما رأيتم في جانة الحديث ما رأيتم اكتب ما رأيتم جيت الحديث ما رأيت وأرجع ليش لم أرى ما رأيتوا أكتب ما رأيت هذا والله خبر ما رأيت بعدين أكتب تحت نعبر بهذا التعبير نقول لم أرى جاهزنا في إشكال لكن البعض ما رأيت هذا فقط لما نقول لم أرى أعرف ألا تحدث واضح هذا سيدي لي تفسير شاء الله تعالى لكن فقط طيب المثال مع الو قالوا تعالى والله يدعو الى دار السلام والله يدعو الى دار السلام هذا فيدعو في المضاعفة وإنما في الضم الم مقدرة على الواو منع من ظهور عش في يدعو ومع النصب يقول لن ادعو لن أدعو أحدا إلا وأنا أبتغي بذلك وجه الله. والجزم لم أدعو لم أدعو لنواو إلا الى منهج السلف مثلا ما قوله تعالى والله يدعو الى دين السلام ويهدي من يشاء الى الصراط المستقيم ويهدي يهدي مرفوع ننظر في الضم قد قال من دونها تعالى ذو مع النصب انما ان الله, إن الله... نهى ان يظلميا المسلم اخاه بالكفر أو الفسق هذا المثال يعني للقواعد الشرعية والجزم ونودوا يا مالكو آية ونودوا ونودوا يا مالكو ليقضي علينا رب هذا هذا في المضارع هنا مجزوم بلا من الأمر لـ مفادها الدعاء ليقضي يحدث حافظ العيل هل أنتم لا؟ طيب هذا التقدير للتعذر والتقدير للثقة القسم الثالث من تقدير الإعراض يقدر الإعراض اشتغال المحل بالحركة المناسبة وقد يقدر الإعراض لاشتغال المحل بالحركة المناسبة هل جاء أخي ثبت أصلها أخو أنا أصل الأخ هي أخو نقول أخوان وإخوة أصلها بالوع أنا أخو أنا لكن أخي أنا لكن الضمير هذا في الكلام العربي متى أننا استطعنا أن نهتي بالضمير المتصف لا نأتي بيوم البصل إذا أضبط الأخ الى نفسك ماذا تأتي بيليا؟ وضع فرق عندي؟ ثلاثين سعر، هذا نفاس، هذا نفاس، هذا، آه، أقول ضمة بعد يا، ثلاثة هذا هذا كثر، نشبك اذا هذا التقدير نجماذا؟ نقول ما لعن ظهورها. لكن المحل يحاول ان لي هناك اشخاص لا يمكن ان يكون هناك اشخاص لا لا يمكن لا لا ماذا فعلت؟ نعوه كنت طيب او كلمات عربيه الاسم والفعل لا يوجد اسم ولا فعل اقل من تذكره اي اسم شيء او فعل اقل ما يتكون من تذكره اذا وجدت فعلا او حرف او اسما اقل من تذكره يعني حصين ولا حرف قد تعرض لعلاج صبري فانت عندنا كلمه اخر زين أخ لين مو حرفين تجمع اخ اجمع المال اخوات او, أو على مال اخوات اذا اصل النواه ارنا افتر ما اذا ما افتر ما افتر ما افتر ما افتر ما افتر أن جاء ابو انا قال لك لا تشوف انا عندنا في لغة العرب ان الضمائر هذا منصوب وكان الضمير الموصول اذا اخذنا نجيب ضمير موصول لا نكتب المنصوب اذا نجيب انت لما تضيف شيء الى نفسك إيش تقول قدمي وكتابي صح هذا ماشي انتقل الواو والياء ماذا نفعل <تصفيق> نحن في الوقت وينصف الخاء <تصفيق> هنا كان ضمه لا نتضمن الضمه بدائيه سيأتي بحركه تناسب الياء ليه ماذا الكسر وبعد ذلك عند الاعراب نقول ألا نرى بالعين الضمه المقدره ما قبل الياء ألا ما قبل الياء عرفتها واضح نعم وصل قلنا هنا وتا مرفوع منصوب مجرور مرفوع وعلامه او او الضم او على الواو هذا هو قبل الجيم مقدر على ما قبل الجيم ما الذي منع ظهورها ان المحل اشتغل بحركه ناس واضح نعم ما هو ولا لا ها هذا هو الراء وهذا ما نوضا او تقدير المؤلف لم يذكر البناء والبناء يعرف من ضده وبضدها تتبين الأشياء لم يشر إلى البناء فنذكره البناء لغة ووضع الشيء على الشيء على هيئة الثبوت واللزوم حالة هيئة ماذا الثبوت واللزوم ها من البناء عرفنا اظن نبيه وبالاستنتاج ومالا لزوم اخر الكلم حاله واحده مع اختلاف الاول الداخل عليه واضح وهذا اللزوم يكون ظاهرا ويكون مقدرا واضح ظاهرا واضح كالفاء الماضيه والمقدر على الالف يكون على الالف للتعديه انتهى هذا في اربع شالس انتهى طيب مفهوم الله اركب ليه بعد ويش قاب بعد بعد الاعراب قال انواع الاعراب اربعه الرفع والنصب والخفض والجزم فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها وللافعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها واضح هذه ماذا سماها انوال الاعراب او ان شئت القاب الاعراب او ان شئت اقسام اصناف الاعراب يعني اذا جئت لتعلم كلمه ما هذه الكلمه يدخل مرفوعا يا منصوبه يا مفقوده مجنون انا اعطيك الان جمله اقول اعلم هذه الجمله تبدا الكلمه الاولى ماذا تقول عند في ذهنك هذه الكلمه يا مرفوعه يا منصوبه يا مفقوده يا, يا مجنون واضح الان سبق معنا ان نميزنا الفعل عن ماذا عن الاسم الاسم في رفع نصب خط يعني إذا بينت أنها اسم فكل مرفوع أو منصوب أو مفهوظ تمام وسيأتي كيف نميز بين هذا وذا ولا وإذا ميزت أنها فعل الفعل قسمناه إلى ثلاث مبارك وأمر وماضي وأمر صح الماضي والأمر نبني على الصحيح وسيأتي مع المالك والأفعال ثلاثة المضارع قال مرفوع منصوب مجزوم ولا يكون مرفوضا ابدا مفهوم واذا ميزت ان هذه الكلمه حرف ها ورد بالمبني ان حروف البناء الحرف مبني دائما على ما تظهر عليه اخره الاصل في البناء السكون والاصل في المبني يسكن مبني على السكون اذا كان الفتح مبني على الفتح مبني على الضم مبني على الكسر. بهذا ما يظهر ولكن الأصل بناء على هذا على السكر واضح هذا إذن الآن بدأنا دخلنا في الموضوع عموما وبدانا فصل نميز كل شيء على حلة بدأنا علما نحن ركلنا مبادئة ذكرنا معنى الكلام ما ندهينا إلى الكلمة شمعنا ثم بدأنا نميز أن الكلمة هذه قد تكون اسما ويميزه كذا وكذا وكذا وقد تكون فعلا يميزه كذا وكذا وكذا والفعل إن كان المضايع ميزه كذا وكذا وكذا وإن كان ماضيا نميزه بكذا وكذا وإن كان أمرا ميزناه بكذا وكذا الحرف ليس له أعلام ما هو الإعراب أن ننظر إلى آراقنا الكلم فنجدها تتغير أي حركتها بسبب ما يدخل عليهم من الأوام إذا كان كذلك فهذا الاعراب ان كانت الكلمه اسما فهي اما مرفوعه او منصوبه او مفقوره وان كان فعلا الماضي والامر نعم سلامتك نحن في الدرس ممكن بعد الساعه الرابعه ان شاء الله والله ضروره الان انا في درس يعني ضيع في ذلك مسكوها في البيت إلى ساعة الرابعه يتصلون إن شاء الله نجيبها نجيبه. لكن لا لو في البيت أحسن حل تمشكوها في البيت حين. ما أستطيع أنا أنقذ لكن دخلنا... لا لا لا تزود يعني تمشك عندكم في البيت وبعد ساعة الرابعه يتصلون إن شاء الله نشوفه سنا وليس هذا كنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن كنا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نقول مرفوع منصوب مجزوع تمام الحظ ما بيني واضح الان هذا الالقاب المرفوع تاليه لغه الصلاح والمنصوب والمخفوض والمجزوع نقول المرفوع من حيث اللغه هو العلو والسمو ارتفى من على وشمع واضح؟ وفي الاصطلاح الله أعلم ان تاخرت مستعان لكن اخذنا لكن بدانا كم ساعه ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها عادل بن زهية نور الدينية عبد الله عيساد عمار حرمى. ها؟ غائب عبد الرحيم لون... لونوسي نبيل بوسيف عبد الرحيم زعمون طيب هل سجلتك؟ هل سجلتك؟ ها؟ أجل شك الله في وبرك اليوم متى؟ اليوم من البعاء شكرا <تصفيق> موصفة كذلك داخلي بخالي داخلي ليش ما سجلتك؟ A